In Bismillah. de bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalameen. Salatu wassalamu ala abdihi wa rasulil amin. Nabina Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa ashabihi ajma'in. Qala mucannifu rahimahu Allah ta'ala. Walamma alima anna Allah ta'ala la yusallimu ibadahu ilayh. Naam sallamu ala alihi wa aduwulahi ibliysu anna Allah ta'ala la yusallimu ibadahu ilayh. ولا يسلطه عليهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم يعني لما علم ابليس بأن عباد الله المخلصين محفوظون منه نعم لا يسلم عباده اليه ولا يسلطه عليهم قال قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين اي هو الذي يخشى منه ابليس وابتعد عنه نعم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 واين اغتال, عدو اغتال عدوه احدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل فهذا لا بد منه لان العبد قد بلي بالغفله والشهوه والغضب يعني من غفل عن ذكر الله عن الله فالشيطان له بالمرصاد يتخبط نعم ودخوله على العبد من هذه ولو احترز العبد من اللي الذنوب وعدم شكر النعمة وعدم الصبر عند البلاء نعم. ولو احترز العبد ما احترز فلا, فلا بد له من غفلة ولا بد له من شهوة ولا بد له من غضب نعم. وقد كان آدم أبو البشر من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه فما الظن بفراشة الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر ولكن عدو, الله ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غره وغفله فيوقعه ويظن أنه لا يستقبل ربه عز وجل ولا لا يستقبل ربه عز وجل بعدها نعم. فما ظن... فما ظن... نعم, لا نعم. ويظن انه لا يستقيل ربه عز وجل بعدها وان تلك الوقعه قد, احت... قد... قد واهلكته وفضل الله تعالى ورحمته فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجا إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون به تلك السيئة سبب رحمته حتى يقول عدو الله يا ليتني عدو تركته عدو حتى يقول عدو الله يا ليتني تركته ولم أوقعه وهذا معنى قول بعض السلف. معنى قولي وهذا معنى قول بعض السلف أن العبد ليعمل لا يعمل إلا يعمل الذنب. لا أن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا كيف؟ قال يعمل الذنب. فلا يزال نصب عينيه خائفا منه مشفقا وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة لما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة ويفعل الحسنة فلا يزال يعني هذا الصنف الأول الشخص الذي يفعل الذنب ليس معناه الذنب هو يدخل الجنة وإنما ما تولد بسبب فعله الذنب وهو الخوف من الله نعم القسم الثاني إذا فعل حسنة هذا القول القول سعيد بن جبير إن رجل يدخل الجنة الذنب ورجى دخل النار بالعمل الصالح نعم ويفعل الحسنه فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه لأن العجب بالعمل الصالح يبطله قالت العرب أمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما أدخل إمانوا قال يمنون عليك أن أسلموا قل من علي إسلامكم بل الله يمن عليكم نعم فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنق عنقه ويصغر به نفسه عنده وإن أراد به غير ذلك عياذا بالله خلاه وعجبه وكبره وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه فان العارفين كل فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك يعني الشخص يعجب عملا ويستمر في سيئته ويطرح عن باله ربه عز وجل نعم نعم, نعم. بس